الذين آمنوا بالله والشهداء عند ربهم لهم ألرهم ونورهم தீ لمؤنما العيات السنية لاير ولخو وزينة وتفاق وَتَكَفَّرُ فُرُقٌ فِي الْعَمَانِ وَ மீ